بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين سين قاف كذلك يوحي اليك والى الذين لك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفقرن من فوقهم والملائم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الرحيم والذين اتخذوا من دونه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 فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأنعام أزواج ومن الأنعام أزواج يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبًا فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ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 وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبًا يستعجل بها الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقَّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر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 لا جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما آتون بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ان يشأ يسكن الريح فيضللن رواكذ على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون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 عليهم من بعده، وتعظ عليهم لَمَّا رَأوا العذابَ يَقُولُونَ هل إلَى مَرَدٍ مِن سَبيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَضْرُونَ يَوْمٌ في يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه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 قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكيل فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا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 وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا إِلَّا وحيا أَوْ من وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا